الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أبطال الصلاة وأتم التسليم هو النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس عند أحمد والترمزي قال رسول الله إياكم وهينشات الأسواق في المساجد إياكم وهيشات الأسواق في المساجد أي هيشات الأسواق أي أن الأسواق من خصائصها علو الصوت والكلام الكثير أما المساجد فلا يصلح فيها علو الصوت إلا ما كان لعلم أو موعظ فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب كأنه منزر جيش أما كلام الناس غير الكلام غير الذي يعظ فما يصح علو الصوت في المسجد وقوله عليه الصلاة والسلام إياكم هذا يفيد الحرم كما يقول علماء الأصول بأن من صيغ التحريم إذا قال النبي إياكم فإن إياكم إنما تفيد التحذير كما أقول لك إياك أن تفعل كذا أي أحذرك أن تفعل كذا والتحذير من الألفاظ التي تكون أبلغ في صيغة التحريم من الحرم يعني صيغة التحريم عند علماء الرسول قد ينهى النبي فيقول أنهى عن كذا أو حرم عليكم كذا هذه صيغة تحريم واضح بخلاف مثلا حينما يقول جابر زجر النبي على كذا الزجر يتضمن النهي وزيادة شد في النهي كذلك صيغة إياك أو إياكم واضح؟ هذه أيضا تتضمن التحريم وأبلغ من ذلك لأن الصيغ ممكن تتكون من شيئين صيغة مجردة وصيغة مجردة مع زيادة في الكلام تستلزم أنها أشد يعني مثلا حينما قال الخضر لموسى ألم أكل إنك لا تستطيع معي صبرا في الثانية قال له ألم أكل لك إنك لن تستطيع معي صبرا فزاد هنا ألم أكل لك بخلاف الأولى ألم أكل إنك لن تستطيع معي <تصفيق> الصبر فالثانية كانت كانت أشد أشد من الأولى وتصضمن الأولى فإنت مثلا تقول لابنك ما تعملش كذا فإذا فعل مرة ثانية ألم أكل لك أنك تفعل كذا فإذا فعل مرة ثالثة بتشتد أكثر فكذلك الصيغ صيغ التحريم أنه يقتضي منك عدم الفعل لكن تأتي صيغ تستلزم التحريم وزيادة عليها في الزجل ألا ومنها الذي ابتلين به في مساجد المسلمين علو الصوت, بالكلام علو الصوت بالكلام في المساجد فإن المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا لأنها إنما جعلت لإقامة الصلاة والذكر وقراءة القرآن واضح الكلام فنحن أولى بذلك من العوام نحن أولى بذلك أن نتعلم هذا لأن المفترض أننا نحن الذين نبين لهم أنه ما يصح علو الصوت في المسجد نفهم هذا أزاكم الله خير نبدأ في دورة اليوم وهذه الدورة كالعادة اجتزأتها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وهذه وإن كانت من آداب العالم والمتعلم ولكن هي في صميم العقيدة كما تعودنا دائما هي في صميم المنهج في صميم المعتقد فإن هذه المسألة إنما ستستلزم الكلام عن أمر الحزبية التي انتشر بين أكثر الناس نسأل الله سلام عليها فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في أدب العالم والمتعلم قال أولا على المتعلم أن يحسن نيته في ذلك ويقصد به وجه الله تعالى على المتعلم أن يحسن النية وأن يقصد بما يعمله وجه الله، كما ذكرنا في الخطبة أن كل شيء زاهب إلا ما كان لله وبالله، فطالب العلم حتى يكون زاده إلى الجنة، إنما عليه أن يقصد بما يعمله، بما يعمله وجه الله. انت جيت النهاردة ليه؟ هذا هو ما الذي اتى بك اليوم؟ واضح؟ لماذا تأتي دروس العلم؟ لماذا تتعلم؟ لماذا تقرأ؟ لما؟ هو ده السؤال فالاصل ان المتعلم يحسن النية ويقصد بذلك وجه الله تعالى لا يقصد به شيئا من المخلوقين إذ أن من قصد شيئا من المخلوقين فهذا سفيه إذ كيف تقصد بعملك ما سيمر عليه وقت ولا يكون ولا تقصد بعملك الحي الذي لا يموت لذلك من أهم الفوائد التي في ذكر الآخرة الإخلاص أنك تخلص بعملك وتريد به وجه الله. قال وعلى المعلم أن ينصح للمتعلم خذ بالك هناك أمور يشترك فيها أعلم أهل الأرض بأقل عوام أهل الأرض هناك أمور يشترك فيها أعلم أهل الأرض بأقل عام من أهل الأرض هناك أمور يشترك فيها وهناك أمور يختلف فيها فمما يشترك به أعلم أهل الأرض وأقل عامي على وجه الأرض التكاليف الصلاة الصيام الحج والعمرة الزكاة الإخلاص الدليل فإن العالم مكلف بأن يتكلم إلا بلا دليل إلا بدليل كذا العامي مكلف بذلك العامي والعالم أيضا يشتركان في هذا الإخلاص كلاهما وأنت تعرف أن أول من تصعر به من نار عالم لم يعمل بما علم ولم يخلص فيما علم كما قال ابن القيم وابن الجوزي ابن القيم قالها في طريق الهجرتين وابن الجوزي ذكرها في صيد الخاطر عن هذا العبد الذي لم يخلص قال فلا راحة الجاهلين يعني لم يرتح راحة الجاهلين الجاهل ما يعرف فلا راحة الجاهلين ولا اطمئنان العارفين يعني لم يستريح يعني الجاهل مثلا مش فاهم واضح وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول لا ده انت علمت طب المفترض انك اذا علمت ان تعمل بما علمت وان تخلص في ما عملت فلما علم وما اخلص وما عمل بما علم فلا هو راحة الجاهلين ولا هو اطمئنان العارفين يبقى دي فئة تالتة ده فئة تالتة ده وضح الكلام. قال وعلى المعلم أن ينصح للمتعلم ويجتهد في تعليمه وعلى المتعلم أن يعرف حرمة أستاذه ويشكر إحسانه إليه فإنه من لا يشكر الناس لا يشكر الله ولا يجحد حقه ولا ينكر معروفه. فأنا تعلمت عندك وأنت أستاذ لي في معلومة ما لأن ما هو الأستاذ وما هو المعلم ومن هو الشيخ من هو الشيخ من هو الأستاذ من هو المعلم للجواب سؤال وأنتم مش عارفين يعني السؤال وهو في أسئلة تيجي مرة واحدة. كده. من هو الاستاذ ومن هو الشيخ او من هو المعلم. هم. تعرف? تفضل. طيب. أه. الشيخ لغة. طب احنا نتكلم في الحقيقة العلمية الشرائية. ها? او بيقول الشيخ لغة هو كل من طعن في السن ماشي لكن في الحقيقة الشرعية من هو الشيخ هو عمره اتى باختصار كلام شيخ غسام التامية احنا عملنا فيها محاضرة في المنير ها تفضل يعني انت وعمر اختلافكم اختلاف تنوع عارف يعني اختلاف تنوع يعني يعني اختلاف تنوع ايه؟ لا مش المعنى واحد لا لا لا اختلاف التنوع اي هذا القول صحيح وهذا القول صحيح اختلاف اللفظ واتفاق في الدلالة دي اسمها الالفاظ المترادفة يعني مثلا خلاف تنوع أقول سبحان ربي العظيم في الركوع وأقول سبحانك اللهم وبحمدك ربي اغفر لي ده دليل صحيح وده دليل صحيح ينفع أقول في الركوع هذا وأقول في الركوع ذلك ليس مخلاف أي تنوع في الأدلة يبقى الخلاف هنا من جهة تنوع الأدلة لكن يجوز أنا أفعل في الركوع لكن أسد وليس و غضنفر كلها الفاز تدل على شيء واحد وهو الأسف يبقى اسمها الفاز مترادفة صح الكلام هناك الفاز متبينة أي افتراق في اللفظ وافتراق في الدلالة السماء والأرض الفاز متبينة واضح الكلام ده بحث طويل لكن الشاهد إيه أن كل من واصى لك علم لك منه سواء كان حيا أو ميتا فهو شيخ لك فيه قاله شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى وذكره ابن القيم في مدارج السالكين فكل من معايا ها بوليه شفت بقى مش معايا مش معايا اديني وشك ديني وشك خدنا ايه احنا من جنبك عشان نقدم ديني وشك كل من يقول شيخ الاسلام فكل من وصلك من علمه حيا كان او ميتا فهو شيخ لك في يعني أنا علمت منك دليلا ما في مسألة أنا ما كنت أعرفها مين شيخي في هذه المسألة؟ هو أنت صحيح الكلام؟ بنتكلم الآن في دورة علمية لشيخ الإسلام تيمية كل جمعة تعلمنا مسائل كثيرة جدا فهناك مسألة مثلا أنت تستكلم فيها في الإمام والمأموم تكلمنا هنا فيها فإذا تكلمت أنت فشيخك مين فيها؟ شيخ الإسلام ابن تيمية صحيح هذا الكلام هذا كلام علمي هذا كلام علمي يبقى من شيخك في هذه المسألة هو شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه وصلنا علمه في هذه المسألة وهو وهو ميت إذن الشيخ هو الذي يوصل لك من علمه حيا كان أو أو ميتا واضح الكلام لو أنك مثلا تعلمت شرح الكوكب المنير مثلا مثلا من الشيخ مثلا ابن عسيمين او من الشيخ الفوزان او من اي عالم من العلماء المسلمين واضح من صوته مثلا فمن شيخك في هذه الرسالة في العلم فيها في شرحها فيها ها الشيخ الذي تعلمت منه فيه جاء ابن عسيمين مثلا الالباني مثلا واضح فهو شيخي في هذا الايه في هذا الكتاب واضح الكلام فممكن رجل يجلس امامه هناك فهو اعلى درجة لانه سمع مباشرة واضح الكلام اعلى درجة من هذه الجهة لكن قد تكون انت افهم منه لانه وصلك وانتبهت الى العلم اكثر منه من هذه الجهة لكن كلاكم اشتركتما فيه في أنه شيخ لكم من هذه الجهة قد يكون العلم في مسألة واحدة جبريل حينما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وحينما سأله قال النبي عليه الله عليه قال تدري من السائل؟ قال الله ورسوله قال هذا جبريل جاءكم إذا العلم قد يكون بمسألة العلم قد يكون بأسئلة، مفهوم هذا الكلام؟ فلو أن اتصلت بك وسألتك في عدة مسائل، فأنت شيخ شيخ أنا في هذه في هذه المسائل. في الصحيحين حينما دخل النبي فتح مكة، ودخل ووجد المشركون قد صوروا ومثلوا إبراهيم وإسماعيل. وهما يستقسمان الأزلام عملوا كده تمثالين كاني ذا إبراهيم وكاني ذا إسماعيل زي ما بيعمل مثلا النصارى أو غيره فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعنهم الله قد علموا أن شيخنا لم يكن يستقسم بالأزلام وهذه اللفظة ذكرها ابن القيم في جلاء الأفهام في حكم الصلاة والسلام على خير الأنام عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام بيقول عن إبراهيم إيه؟ مع أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما وصله من إبراهيم ها العلم صحيح هذا مع أن إبراهيم قد مات قبله لذلك شريعة إبراهيم شريعة لنا بالإجماع. واضح الكلام هذا إلى مسائل كثيرة إذا هنا شيخ السامي الثامية بيبين قال وعلى المتعلم أن يعرف حرمة أستاذه ويشكر إحسانه إليه فإنه من لا يشكر الناس لا يشكر الله وهذا شكر مقيد فأنا أشكرك شكرا مقيدا والشكر المطلق هو لله عز وجل الذي جعلك سببا سبباً لي أن علمتني شيئاً ثانياً قال وعلى المعلمين أن يكونوا متعاونين إذن بين ابن تيمية حق المتعلم وللمعلم سيتكلم في حقوق المتعلمين مع بعضهم البعض قال وعلى المعلمين ان يكونوا متعاونين على البر والتقوى معلم ومعلم شيخ وشيخ ان يكونوا متعاونين على البر والتقوى كما امر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم لا يسلم ولا يظلم وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم التواد المودة ولا يجحد حقه ولا ينكر معروفه هذا أمر معلوم فإن هذا من كفر النعمة قال وقول النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في تودهم وتعاطفهم التعاطف الرحمة المودة الحب أن يكون بين المعلمين حب ورحمة فأنا أعلم في هذا المسجد وأنت تعلم في المسجد الذي بجواري وفلان يعلم في المسجد الذي بجواري فأنا أحبهم وهم يحبونني ونحن نحب بعضنا البعض لأن جميعا نتعاون على البر والتقوى ولأننا جميعا نتعاون على نشر سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولأننا جميعا غايتنا نشر سنته عليه الصلاة والسلام ونبز البدع وبيان التوحيد ونبذ الشرك فكلنا متعاونون في هذا فالأصل أن أحبه والأصل أنه يحبني وقد أكون أحب الذي في المسجد الفلاني أكثر من المسجد الثاني لأن المسجد الفلاني يعلم سنة النبي أكثر ويعلم أكثر ويبين التوحيد أكثر فحبي له هنا أكثر لأن الحب يزيد وينقص بقدر الاتباع فهذا هو الأصل أن يحب بعضنا بعضا ويود ويتعاطف بعضنا مع بعض لأنه إذا كانت الغاية واحدة وهي الوصول الوصول إلى مرضات ربنا جل وعلا وإلى مرضات ربنا سبحانه وتعالى وإلى اتباع الناس وأن نعلم الناس سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم إذا كانت هذه الغاية فلما الحقد أو الحسد أو الغل قال شيخ الإسلام ابن تيمية ولو أن معلما قال هذا في مجموع الفتاوى أيضا ولو أن معلما يريد نبذ غيره ممن غايته كغايته فهو كما قال فرعون أنا ربكم الأعلى هو لا يكفر لكن يريد كأنه يقول أنا إيه أنا الأفضل أنا الذي ينبغي أن تأتوا إلي وأنا الذي ينبغي وإذا رأيت أناسا يتعلمون عندك فأنا أكره ذلك إذا وجدت كراهية في قلبك من أن فلان يتعلم عند فلان الذي هو يمضي على, على السنة وغايته غايتك لو وجدت في نفسك ذلك اتهم نفسك بأن قلبك مريض مش تتهم لا عالج قلبك فإن قلبك مريض ولا تلقى الله بذلك فإن هذا القلب فيه نفاق عياذا بالله لأن الأصل ضد العكس أنه كلما كسر الدعون إلى السنة كلما فرحت أنت طب تفرح ليه لأن الأصل أن الناس سيوجهون إلى اتباع سنة نبيهم ويتركون البدع ويتركون الشرك فهنا فبذلك فليفرح هذه كلها كلها من صميم المعتقد لأنها أعمال القلوب أعمال قلوب إلا من أتى الله بقلب سليم ولأنها من صميم العبادة. تعريف العبودية كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة و... و... والباطنة وذروا ظاهر الاسم ها. وباطنة إذن في اسم زي ما انت بتعصب عينك وبتنظر للحرام في اسم في في القلب وذروا ظاهر الاسم وباطنة, وباطنة. فإياك احنا النهاردة النهاردة عايزين نخرج من الدورة دي ان القلب يكون نظيف فلا يكن في قلبك بغض لرجل يعلم سنة ويبين الطريق لدين رب العالمين الاصل انه ده أنا أسجد وأقول اللهم لك الحمد والشكر أنمننت على دعاة إلى السنة قال عبد الله بن الإمام أحمد في مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي رحمه الله وكان أبي يدعو كل يوم للشافعي. بيدعو مين؟ يدعو للشافع يدعو له يدعو له طب بالله عليك وفي نفسك كده انت دعوت لأحد ممن يدعو الناس إلى دين ربهم وإلى سنة نبيهم النهاردة أنا إلى الآن إلى الآن إلى قبل أن أصعد المنبر أسأل الله الرحمة لشيخ الإسلام تيمين وابن القيم وغيرهم من من أهل العلم القدامى والمحدثين ممن بينوا سنة النبي عليه صلاة لأن من لم يشكر الناس لم يشكر الله كما في حريص المسؤول هذا هو الشكر المقيد والشكر عمل فنخرج من هذا الأصل أن يكون في قلبك دغل ولا حسد ولا مرض لأي أحد ممن يدعو إلى السنة بل الأصل أن تحبه الأصل أن يحب الأصل أن يحب هذا هو شوف الدعاء ولا تجعل في قلوبنا ها غل غلا للذين ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمام كم أفرح والله ويشهد أشهد الله على ذلك إذا رأيت أحد من أهل السنة يدعو إلى سنة وإذا رأيت أحد من أهل السنة يصعد على منبر ويضين للناس أدعو الله له أن يوفقه وأسأل الله أن يعينه ويزيده ويسبته وينصره ويكف عنه أذى المؤذين هذا هو الأصل الأصل إن أنت غايتك إيه, غايتك إيه؟ هو غايتك إن الناس تجد تسمعك إذا كان كذلك كذلك فأنت في النار قولا واحدا زادك إلى جهنم طيب غايتك إيه قصدك إيه الغاية أن الناس تقربهم إلى سنة النبي وتقربهم إلى طاعة رب العالمين فغير كغايته ذلك فالأصل أنه يحب عرفت أنا بقولك ليه دي في صميم المعتقد في صميم المنهج قال شيخ الإسلام وقال صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا هذا هو الأصل بين أهل السنة مع أهل السنة هذا هو الأصل قال صلى الله عليه وسلم هنا قال شيخ الإسلام هنا وهذا كله في الصحيح وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أنبئكم بأفضل من درجات الصلاة ولا يستلزم أنها أفضل من درج السلاء الصلاة أنها أفضل من الصلاة فالتفضيل المقيد لا يستلزم التفضيل المطلق وإنما هي أفضل من هذه الجهة والصيام والصدق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كان أفضل من درج الصلاة قد يكون أفضل من الصلاة تطوع واضح والأمر المعروف والنهي عن المنكر قالوا بلى يا رسول الله أي أخبرنا قال صلاح ذات البين صلاح ذات البين ذات البين البين عن المفارقة البينون هي المفارقة رجل قال لمرأته أنت طالق فبانت منه أي فارقت طلق ثالثة بينون كبرى أي فارقت. فهناك رجل من أهل السنة وثاني من أهل السنة بينهم بينهم شيء في النفوس مباينة الأصل أن كانت إذا كانت المباينة من أمر من أمور الدنيا حرام حرام ولو كان من أمر الدنيا فرخص في الهجر ثلاث بعد الثلاث يأسم كلاهما لا يهجر أحدكم أخاه فوق هذا إذا كان في أمر من أمور الدنيا لكن لا يهجر واضح أما إذا كانت الهجرة بسبب أمر في أمور الدين فهنا الهجرة تكون تكون واجبة فرجل من أهل البدع بين له وأصر على ذلك فالأصل القطع والأصل الهجرة هنا فالهجرة هنا شرع واجب غلب على كثير من الناس اليوم ما تيجن صالحك عبد الرحمن بالرجل بتاع الجهمية ده احنا عايزين نصالح بعض الدنيا تبقى تحب بعض كده لا اصلا احنا مش نتخلين على الغفين عيش مش هجلين بعض عشان كيلوا رز الامر الأمر دين فلا يكون القرب منه إلا إذا ترك بدعته ورجع إلى سنة النبي عليه السلام قال هنا إصلاح صلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين تحلق الدين لا يكونن يا طلبة العلم بينك وبين أخيك من طلبة العلم شيئا في قلبك لا يكن بينك وبين أخيك من أهل السنة شيء في قلبك له ولو كان في شيء من قلبك له بادر بالخير فإن خيرهم من بدأ بالسلام. فإن أهل السنة أرحم ما يكونون مع بعضهم البعض أعطف ما يكونون مع بعضهم البعض أرأف ما يكونون مع بعضهم البعض كما قال شيخ الإسلام ابن ثيمي رحمه الله هذا هو الأصل بينهم أن يكون بينهم الود والحب والرحمة والتعاطف والرأفة بينهم لا تحمل لأخيك شيئا لا تحمل في قلبك شيئا له. لا تحمل الذي يعلمك شيئا، ولا المعلم يحمل لطالب العلم شيئا في قلبه. الأصل أن كلهم غايتهم واحدة رضا رب العالمين. فالأصل أن تكون القلوب نقيّة لله. إن الله يحب العبد النقي. حديث أبي سعيد الخدري. إن الله يحب العبد النقي التقي الخفي النقي يعني صاحب القلب النقي ليس في قلبه شيئا من أهل السنة وإن وجد بغضا في قلبي فللمشركين ولأهل البدع وممن يقطعون الطريق عن الله وعن رسوله أما يكون غلا في قلبه لأهل السنة الأصل أن لا وإلا اعرف أن قلبك مريض إياك أن تلقى الله بذلك رجل من أهل السنة ممكن يخطئ في شيء ما أبين له أقول له أخبره وارد أن اللسان يخطئ فبين له السنة ترده السنة ترد افهم هذا الكلام فالكلمة الجامعة ألا يكون بين أهل السنة مع بعضهم البعض شيئا من ذلك فإن هذه هي الحالة فإذا كان أهل السنة كل وهذه القلة يأكل بعضها في بعض فما بقي شيء قال وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال تفتح أبواب الجنة كل يوم اثنين وخمس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء فيقال انظروا أو انظر هذين حتى, حتى يصطلحا حتى يصطالحاه فإذا كان بينك وبين رجل من أهل السنة شيئا من أي أمر من أمور الدنيا بعض أصحاب القلوب المريضة يقولك ده عدى ما سلمش عليه طب الله هو مسلم عليه ولا مكلمه ولا عايز أشوفه ولا هروح الدرس اللي بيروح ده عنده فجر فجر في الخصوم. وارد جدا ان انا معدي ما سلمش عليك وارد جدا عندي هموم وغموم خلتني ما شوفكش بادر انت وكلمني مالك في ايه السلام عليكم يا اخويا ايه مالك في حاجة اصلا عديت عليه ما سلمتش شكلك تعبان او في حاجة لو في شيء اقدر اساعدك الحب ده العطف ده الرأفة دي اسف اسف فين، اسف فين، مع إن الأصل، الأصل هو الحب والمودة والعطف والرأفة، ده الأصل بين كل من كانت غاية وطاعة الله وطاعة نبيه، فإذا كان أخ لك بهذا فمر عليك وارد جدا أسأل عنه وكلمه وخاطبه فلا يكن في قلب له شيئا منه وارد جدا وهذا ثابت عند الإمام أحمد ثابت عند الإمام أحمد من حديث عمر أن مر أحد الصحابة بأحد الصحابة ولم يسلم عليه فاشتكى له النبي فقال يا رسول الله مر وعلي وعيني في عينه ولم يسلم فقال ما شأنك لما لم تسلم على أخيك قال يا رسول الله إنه كان ركبني الغم ركبني الغم فالأصل أنك تكلم دعنا من الطغيان دعنا من الطغيان دعنا من الطغيان وعلينا بالرأفة والحب واللين والمودة لبعضنا البعض دعنا من ظن السوء في بعضنا البعض الأصل أن يكون أهل السنة أرحم الناس بالناس فما بالك ببعضهم البعض هذا هو الأصل إذا كلمت أخا لك ما تشتدش عليه في الكلام رحماء وبينهم روح بينهم هذا هو الأصيل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فهذا هو حال أهل السنة مع بعضهم البعض. لذلك عاب أقوام وما فهم مراده ألا وهو الشيخ عبد المحسن العباد بص الله يبارك فيه ويحفظه لما كتب كتاب رفقا أهل السنة بأهل السنة الكتاب اسمه مهم أهل السنة بأهل البدعة ولا أهل السنة بأهل السنة فعاب أقوام كيف هذا الكتاب الشيخ رضي عليهم بيقول لهم الكتاب اسمها رفقا أهل السنة بأهل السنة هذا هو الأصل ثالثا وليس لأحد من المعلمين أن يعتدي على الآخر ولا يؤذي الاعتداء البغي والعدوان محفظ للقرآن على السنة ومحفظ للقرآن على السنة ومعلم على السنة ومعلم على السنة وخطيب على السنة وخطيب على السنة, وخطيب على السنة. فلماذا يعتدي بعضهم على بعض ولماذا يتكلم بعضهم على بعض ولماذا يؤذي بعضهم بعض إذا كانت الغاية هو تقريب الناس إلى ربهم وإلى سنة نبيهم فلما ولا يؤذيه بقول ولا فعل بغير حق فإن الله تعالى يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بإيه بغير ما اكتسبون أنت بتؤذيه ليه وما اكتسب شيء يعني ما عمل شيئاً يقتضي ذلك بغير ما اكتسبوه فقد احتملوا واحد بهتانا البهتان الكذب البهتان فقد احتملوا بهتانا وليس اسما اسماً وإنما نعت الاسم بأنه عظيم معنى انو اسم عظيم يبقى كبير ولا انت مش معايا ما هو في اسم ليس بعظيم وفي اسم عظيم صحيح الكلام نظر الى امرأة اسم زنا اسم ها عظيم اسما عظيما إذا نعت الإثم بأنه بأنه عظيم، فاحذر أن تؤذي أحداً بغير مكتسب، بغير مكتسب أي بغير ما عمل، بغير ما قال. وإذا تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا. وهو عند الله برضو عظيم إذن أن من القاعدة الثالثة هذه ألا تؤذي فتحمل اسما وبهتانا عظيم رابعا وليس لأحد أن يعاقب أحدا على غير ظلم ولا تعدي حد ولا تضيع حق بل لأجل هواه هو ايه معنى الهوا ما معنى الهوا الهوا اتباع شهوة النفس عرفت يعني الهوا فرأيته من اتخذ إلهه هوا هو أي اتباع شهوة النفس أن تحب نفسك كذا في غير طاعة الله فاتبعت هواك المشركون اتبعوا أهواءهم أهل البدع اتبعوا أهواءهم فقد تؤذي أحد لمجرد أن تتبع هواك فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون انت تتسائب ليه ما لسه عملنا حاجة قال وليس معلش اقرأ معي السطر ده وعايز اسأل سؤال أنا أقول لك هذه الرسالة في صميم المنهج لأنها أعمال القلوب صميم المنهج وليس لأحد أن يعاقب أحدا على غير ظلم ولا تعدي حد ولا تضيع حق بل لأجل هواء فإن هذا من الظلم الذي حرمه السؤال أنت عمرك عمرك في حياتك إلى الساعة التي أنت واقف فيها الآن تعديت على حد بظلم لأجل هواك افتكر كده انت ممكن تنساها ممكن تنساها احصاه الله احصاه الله ونسوه هل انت في عمرك الى الان ظلمت أحد ببغي أزيت أحد وتعديت عليه لمجرد إنه خالف هواك عمرك عملتها توب منها الآن قبل أن تلقى الله بها هو ده فقد قال تعالى فيما روى عنه نبيه صلى الله عليه وسلم واخد بالك شيخ رسام بيقوله بيقوله فقد قال قال تعالى مش المعنى من رب العالمين واللفظ من النبي محمد ولا أنت مش واخف بالك فالحديث الكدسي ما كان لفظه ومعناه من من الله والنبي مبلغ والنبي ايه مبلغ يا أخي دا النبي بيقول قال الله انت مش يا بالك ولا وليه دا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه قال الله تعالى يا عبادي مفهوم إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا أو فلا تظالموا فوضعك الاعتداء في غير موضعه والأذية في غير موضعها والقول في غير موضعه ظلم يقتص منك يوم القيامة هاي سيبك؟ ما ظنش ما ظنش خامسا يبقى كل قعدة وكل بند تلخص منه نص سطر تحطه في قلبك تحطه في قلبك تلخصها في صفحة وتروح النهاردة وتسأل نفسك هو أنا وقعت في شيء من دول وتبدأ إنك تعالج نفسك نبدأ أن نعالج أنفسنا خامسا وإذا جنى شخص فلا يجوز أن يعاقب بغير العقوبة الشرعية وليس لأحد من المتعلمين والأستاذين أن يعاقبه بما يشاء وليس لأحد أن يعاونه ولا يوافقه على ذلك لا اسمع ديوه ما تتبشي تاني مت ايه لا تتلساء بمرة ذانية اسمع بقى اسمع اللي جاي بيقول ايه وإذا جنى شخص يعني جنى شخص على شخص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 طب اضرب لنا شخص اضرب لنا مثال بيقول مثل ان يأمر اي الاستاذ بهجر شخص فيهجره بغير ذنب شرعي هو ده فعل مين ده ده فعل الامراء مع الجماعات ده فعل الامراء مع مع الجماعات يعمل يقول له ملكوش دعوة فلان هذا ظلم هذا بظلم رب لماذا ليس لك دع لانه يحرض عليهم على البدعة ويأمر الناس بالبعد عن البدعة فيقولوا ابعدو عن فلان فما على الغنم الرعاع كما قال علي بن أبي طالب وهم جن رعاع أتباع كل ناعق فيتمثلون بالراع الذي يفعل بهم هكذا لذلك قال الله عز وجل إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا وإنت عارف إن المشبه لا يستلزم أن يكون مماثلة للمشبه به في كل شيء بل ولا في أخص الصفات ولكن في وصف ألا وهو التقليد الأعمى وإذا قرر لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آبا أنا أنا أبويا كان تبليغي أنا أبويا كان من الخوارج وجد كان من الخوارج وجد جد كم التبليغ من الخوارج ومن أهل البدع مفهوم هذا الكلام افهم بقى فإذا كان ذلك من أهل السنة لكان أشد فقال مثل أن يأمر بهجر شخص فيهجره بغير ذنب شرعي مع أن الهجر ده حكم إيه شرعي دي عقوبة شرعية الهجر ده عقوبة شرعية مش لهواك الهجر ليس لهواك إن أنا أهجر وقت ما أهجر إنما هذه عقوبة شرعية لا تكون إلا إذا وجدت العلم فالحكم الهجر يدور حول العلم مش يدور حول هواك آه يجي في ذهنك دلوقتي آه هو فلان الشيخ بيتكلم عن فلان لا اتكلم عن نفسك قلت لك قبل كده حكم العلم على نفسك أولا أولاً فطهر نفسك منه هذا هو الأصل ثم ادعو الناس إلى هذا الحق أو يقول أقعدت أو أهدرت أو نحو ذلك يقول إيه فلان ده خلاص أهدرناه فلان ده خلاص مش عارف إيه وهكذا هذه الألفاظ أو نحو ذلك فان هذا من جنس اسمع ما يفعله من القساوسة والرهبان مع النصارى انت عارف هو دي ممكن ابن زيمية ما شافهاش دي حاجة اسمها الكهنوت اسمها الكهنوت الكهنوت ده بيدرس في الجامعات عند النصارى الكهنوت واضح؟ بمعنى أن ما يقوله القس في الكنيسة كأنما الرب قاله وعلى كل نصراني أن يعتقد ذلك كأن الرب ايه؟ هو ده فعل الايه؟ فعل القساوسه وفعل الرهبان مع النصارى والحزابون مع اليهود أي كبراء اليهود رؤسائهم ومن جنس ما يفعله أئمة الضلالة والغواية مع أتباعهم وقد قال الصديق الذي هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته أطيعوني ما أطعت الله فإن عصيت الله فلا, فلا طاعة لي عليكم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خد بالك فعل أبو بكر هنا للبيان ليس لأنه لن يفعل ذلك أنه يفعل ذلك لا كيف هذا أفضل رجل بعده ده بعد الأنبي أفضل رجل بعد النبي هو أبو بكر ولكن هذا من باب هضم النفس وإلا فأبو بكر سيقول ما يخالف رسول الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصيتي الخالق وقال من أمركم بمعصية الله فلا فلا تطيعوه فلا تطيعوه تكلمش فلان ايه وعد تكلمه انا بقولك فيجي يقوله ايه ما تكلمش فلان ليه الشيخ لسه ايه لنا دلوقتي فعل مين فعل القساوسة مع النصارى لا واحنا عندنا تعلمنا في علم المصطلح أن الجرح لا بد وأن يكون مفسر مبين السبب. السبب ده لا بد أن يكون شرعيا شرعياً. إوع تقع في الظلم. دايما بقولها فإن للكون حكيم. إياك أن تقع في الظلم سادسا فإذا كان المعلم أو الأستاذ قد أمر بهجر شخص أو بإهداره وإسقاطه وإبعاده ونحو ذلك ها نظر فيه المنهج هو. ده منهج الدورة دي في صميم معتقد أهل السنة في صميم المعتقد في صميم المنهج تاني فإذا كان المعلم أو الأستاذ قد أمر بهجر شخص أو إهداره أو إسقاطه او ابعاده ونحو ذلك نعمل ايه سمعا وطاعا ولا نظر فيه صح الكلام شوف النبي بيقول ايه نظر فيه العالم الفلاني الكبير الامام من ائمه السنة مش بقول لك من ائمه قال فلان يجب هجره سمعا وطاعا ولا نظر فيه نظر فيه ما هي الأدلة الجرح ينبغي أن يكون مبين السبب والسبب لابد أن يكون شرعي فحتى أهجره وأتعد عنه هذه عقوبة والعقوبة لابد أن تكون مبنية على علة علة الشرعية فإني مسؤول يوم القيام لأن الأصل هجر ولا عدم هجره يبقى الهجر لا استثناء صح الكلام؟ وإحنا عرفنا في الأصول أن الاستثناء على خلاف خلافه الأص... فما دليل الاستثناء عشان لما أجي أقف أمام الله يوم القيامة وينشر صحيفتي أنت هجرت فلان ليه ليه أو والله صحيح ليه أو والله ليه هو ليه فعلا صح الكلام؟ عشان يا رب فلان قال ماذا أجابت من مرسلين ولا ماذا أجابت فلان؟ هو ده صميم المنهج هو ده صميم اتباع السنة شوف شيخ الاسلام الثانية إمام لكل زمان رحمة الله عليه ناظر فيه ناظر فيه فإن كان قد فعل زنبا شرعيا خب بالك أضاف الزنب لإيه زنبا شرعيا خالف الشرع يبقى ننظر هل سعلا دي مخالفة شرعية ولا لا انت عارف ممكن تكون انت بتكره في نفسك وإن كان مرض لأن الأصل أنه من أهل السنة فتحبه فيبتليك الله بمثل هذا فهو بكره فييجي حد يعتدي عليه كذبا وزورا فيضاف هذا على كراهيتك هنا أنت مبتلى هل تنصر دين الله وسنة نبيه وتبين أن هذا ليس بذنب شرعي هذا حرام عليك. أو أنه سيضاف على كراهيتك آه فعلا ده زنب شرعي وينبغي أن يهجر كما فعل في الحسن البصري ابتلاء ابتلاء إحنا دلوقتي وقفين على القلب عمل القلب لاحظ نفسك دائما ناظر فيه فإن كان قد فعل زنبا شرعيا عُوقِبَ بقدر زَنْبٍ بلا زِيَادَةٍ ها؟ وإن لم يكن أزنب زنباً شرعياً لم يجوز أن يعاقب بشيء لأجل غرض المعلم أو غيره شفت الرسالة دي؟ شفت الكلام؟ يبقى حتى لو فعل الزنب الشرعي الشرعي الزنب ده لا يجوز العقوبة إيه؟ أن تتعدى لا يجوز أن يعاقب فيتعدى عليه في العقوب لا يجوز حرام يعني حتى في العقوبة هنا قدر لا يجوز فلا تقوله زيادة عما قال وإن كان مبتدعا لا تقوله زيادة عما عما قال احنا تكللنا هذه المسألة في دورة مستقل اسمها ايه بوابط وقيود في الغيمة رجحها تاني اسمحها كل يوم كل يومين رجعها تاني قال بلا زيادة وإن لم يكن أذن بذنب شرعيا لم يجوز أن يعاقب بشيء لأجل غرض المعلم أو أو غيره لو عاقبه لأجل غرض الأستاذ المعلم الشيخ أو غيره ليه لأنك مسؤول عن هذا لأنك مسؤول سابعا وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس الله وليس للمعلمين الأصل أن المعلمين يؤلفوا يؤلفوا بين قلوب الناس ده أخوك ابقى أسأل عنه ابقى شوف أخونا ما بيجيش ليه فلان بيقوله تعبان طب بيسألوا عنه يا جماعة الأصل أن يؤلفوا بين قلوب الناس ليس أن يحذبوا الحزبية ليس الأصل ليس أن يحذب الناس، وليس للمعلمين أن يحذب الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل يكونوا مثل الأخوة المتعاونين على البر. البر خصلة لكل خير. متعاونين على الصلاة، على الصيام. على قراءة الكرآن على طلب العلم على حضور العلم على سماعه على الدورات الأصل أن يكون متعوينين على على البر والتقوى الأصل أن يعاون بعضهم بعضا على التقوى اتق الله هذا ما يجوز. طب يفرد موت على كده اوعى تخضب من اللي يقول له كده ده احنا مش لقينه يا ابن والله ما لقينه والله ما لقينه اوعى تزعل من اللي يقول لك كده اتقي اللي ده حرام اوعى تنظر للذي لا يحل لك اوعى تزعل ده انت تفرح تشكر ربك ان هيئ لك فلان مش هتلاقيه او ممكن ما تلاقهوش دلوقتي نسأل الله السلام على الأصل أن يكون متعاونين بل يكون متعاونين على البر والتقوى كما قال تعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان